رائحة <تصفيق> مهمة سميم. <تصفيق> جدا رائحة مهمة جدا جدا جدا فهوات ديشة جاية رائحة مهمة طيب رائحة مهمة السدر وبرط السدر كفيتة ثلاثة دو ميزو ميتة سورة وبرطة كفيتة عشرة وبرطة مهمة جدا ولكن السيد منت قبل الأفرانيات بيارة بطير الرحله دي يقول كده ده عامل ايه واشغل كورر على التليفون تيجي تقول لي رقم 9 عليها سلكي اونجل تليفون في جنب هاتوا بقى تقول لي ما جيتوش ايه الفيديو دوت بريدنت اللي هو ده كله عربي تقولك يا دوب التشن هو في جوال باي يقول لك مطابق ليك في كل رقم 9 رقمك رقمك بتاعك طبعا التوقيت ام ام تي فيجيرز ساعات اكثر متوقعي الكلام ده مهم انا ما اقولش ما اقولش الا لما كنا جينا حاجه 2000 بقى انا كنت نيجي فوق ولا لا من عمله ده من نوعه جداً, جداً جداً وكل جهور ده عليه العبد ده علم فترة ولبتعلم خمس أنواع مدرئين في غزة أربعة منهم قصد كلهم كل واحدة ونظمهم مدورة وستطرون طبيعي فده سيكس من التحليل ومقوله حيطه اهو ويبقى عندهم ال تي في جي دي كله البرغيث اللي لوق نفسي راسه مدور دي ضروم طبيعي بعضهم ال تي في جي دي دول طالع بس شالصه رحانه كده شالصه ازاي دماغها انجلان عملة انجل بايات مدورة وتطرقها مجهول تكلمت تكلمت تلاتي سيجمت؟ قولها ببداف تلسكوب ده تلسكوب ممبرز هزاي؟ ويبقاش عليهم انت بيجيت الهي تحس ان البرهود الشازي ده تحس كده انهم خالي احبت حاجة احبت حاجة احبت حاجة المربوط الشدي دوت اسمه طنزه طنزه بالانفرنس طنزا بالانفرنس زي ما انت متي بالانفرنس ليا خلي بالك المربوط ده بيكون عند الرمل الرمل اسمه ايه ساند ديين ساند ديين المربوط ده بيعمل لنا مرض وراحه كمان شويه ومكتشف المرض ده حال اسمه فيبر عشان كده السم والبرغوث جيجر فلي جيجر جيجر وبعنده في برغوت شاز يختلف عنده كلهم اسمه فاندرا في الفرنس أو ثاند فيه أو شيجر فلي فإنه البرانيسة ما تفعله اتنين منهم كون بد كون بد يعني عليهم كون بد يعني مشت إخوه انظر لي من النوم بشنبات علوم شنب يعني شعر كاسيف عمد للشرف او زي روشت لسه لين انت بتسمح ليه كوم بتكريس واثنين من غير شنبات اللي نوم كوم بتكريس ليه شنبات؟ واخد النوم عند شنبات شنب على رازه؟ شنب على اول فيلم بتصدروا اللي كانه واحد فوجود الشنب على التذره اللي عنده شنب ايه عنده شنب قول مدرس يمهينا الكون فينا وين شنب على اول فيلم بتصدروا القوه اللي من تحت يا جماعه الوتر اللي فوق ده برضه السمك دوت بنسميه له بلونوطه الكومب بيسموه برونوتال لان على الجروفه راس طلع من اول سطر في الصوره نور راس والوتر ده برضه من نور تام الصوره دي بيقول ان في اسم نور تام والوتره بتحتوي في نور رقم والبلور ولا في نوطه فوق للنوطن، <تص> ولا الضوء، نوطن كون، يعني الأول سنة تلكون. فالنوطن عنده شنابين، دو كون، اسمو التينو سيفاريتس، أول حق، فقط بيتردتش، سيس هايلان، اسمو التينو سيفاريتس، بوقت هو التينو كيفاريتس، بوقت، البرود اللي عنده شرط واحد على تدرج طبعا من كل اكبر البنوك برضه برضه عنده شرط واحد اسمه سيراكس بلس او سيراكس سيراكس بلس ممكن يكون سيراكس اكتب معايا اللي عنده حرف سي واحد في اسمه برضو 1Q عنده, عنده شرط واحد لعندو حرفين سي في اتنو لعندو تو كونس لعندو شنابين انتان تماما مميلي جا انتحان لما دي جدسل بالرغوز لشنابين خصف مثل اسم التحر بين سي التحرش مثل اسم التحر بين سي وايه احبت المخورش مع بعض ولكن انا اسمع التفكير بعيد كما انت ماشي تينو زي كوليدس تينو في تو كونس بعيد на стим учитELLYS, х vorоко察 щ Democracy欢迎左ai і вони з'из achiever, І зрозуміше тери, щіна. Mindкаitchає�� з випадку заeen Christ וא� та хто тут йде. Вінічне І Creditч ць на сюда. Вінічне буде. Тhim submission, я заповіна, один усіхна, один لما تفرق الجنبتين من البيولكس بتاعه رؤيه بص على العين بص على القفا بص على الصدر تحب تبص على ايه الاول عين ولا القفا ولا الفت؟ العين فرصه عين الاول يقول لك الجنبه كلها قدامها ليها شعرات نمش بيولس بقى تحت يعنيها شعرات يلقى في العين وضلت عليها ماذا نهر؟ يقول لك الأطلاق هي في الغنة أشعار من أجول تعال وصل الأفل على الزجل في أفل وصلت على في الأفل وكلا تنزل قتل على أفلها كذا شعرية أما الجولس أما الجولس على أخيانها شعراية واحدة شعرية عندما تقول لي شعراية شعرتينة مصادة وكذوق الوقت وصبر السدفة بقول لها كنتين فلة السدرها في ديكريشن في سويتشا في حاجة محفورة في السدفة بقول لك ما عنده هاش كنتين لها عندها سويتشا يتساهم يشاور عليه موجود في أول ولا الثاني ولا الثالث سيجمينت <تصفيق> الثاني <يعني> يقولها متاح <تصفيق> متاح طبعاً أكيد هل تقول السيجر دواته ميزو بلوران سيجر هل يسمون ميزو بلوران لأن على الميزو سوركس بلوران متاح ميزو بلوران, بلوران سيجر موجود في ذنو فيله خلوط الجريس إذا عند اكتفار رأي ذنو فيله من الجريس في تكتار حاجات قصر عين على الاقل عسل كده كل وجهك في العملي كده العملي كله كده قوي العين ولا اقوى ده انا عن نفسي ببص على التدرع على نفسي دي بقى السؤال يعني ده ممكن يقع القلق ده ممكن يقع ممكن برده نقول لك من بعيد بدل في كاردا كواليتي لكن الصوت ده هيحصلش على الحال موجود يعني موجود مش موجود يا استاذ معايا صح علينا انت تقدر تطلع مراتب من بعضها زي ما قلت لك ذات الانسليجيشن معايا فاهم ركز معايا اول الشبابين دول بيرو لكن ايه ها وبالتالي مين اللي بيطلع انا واقفه طيب صح؟ مين؟ وانت لما بتنور الاثنين اه الاثنين <تصفيق> طبعا انا ماشي على نفس الكلام طبعا انا ماشي على نفس الكلام كده كلهم بظنهم انها صور اهو اللي بتاعها معنده ايديجس والكل عندها سيرماسيتا اذا تحدد مين اللي موجوده لا شكله الفرق بين دي مين دي مين باعه اي واحد من دول دي انواع يا جماعه النير بتاعهم موجود في جازا خلي بالك معايا مش قابل في شاكوي عندك أنا في أنواع مباريط سياستك لنا بسافر البلد مين في دول اللي بيدون تعريبه يا روسك ها؟ دسوا قابل شاكوي مش هنا بسافر بلات البلد هنا طبعا يوريكس آريتنس هتخبوه آريتنس اللي أنا جميل لك إيه؟ بسيك شاكوي نوليك تي ار دانس فور هومانيتي ده, ده, هو ده, ده, الفريق. ده الفريق. موجود عندنا ده بيترص معها بتاعنا بنضرب كله والتراتوفله ولا ايه؟ بص تعاد ده في ديجما ده 3 ده 3 يجي نصلي ديس طب وده الكلب والقطه طب عندك كلب او قطه في البيت هتلاقي عليه برجو في شفتين وكنا بقول لك في نصلي ديس ثاني تاكره دوم فيني سبيلين في سبيلين سفين ده ساقه لو اشتريتها ها ايه على بكره برامج انك انت في عندك اوضه في بيت عندك طاقه في بيت ممكن البراديك اللي عليها خطه تعريفك توصل البراد ممكن يعني في دي بس كده 100% ممكن لان يبقى اساسا مين اللي ساعتك انت حصلت يا سامر زورك كده تمام تمام هو نكتيفاي فايل بليز عشان القرض ده لما اكل كده كامل بتعمل له اللي انا عامله دوت ها؟ هو ده الصياد ازاي بقى؟ والله فايل فايل بقى عشان اللي قاعد في مطرح اللي وصل في ونستري بنحط عليها ورقه بقى يا جماعه يبقى المفروض علينا ولا بيروحنا وينزل ثاني في الارض ومن او اثنين بنحط عليه ورقه عشان يبص ده يلا السلام عليكم وننزل ثاني على الطبق انتم فاكرين انتوا الاثنين كنتوا ايه في رمضان طب طبوا يا جماعه يعني هو تعريف الاستخراج ورصه بيرنزل ثاني انت مين تنزل بقى تحط البص بتاعك في الحوض الاستخراج يعقن ان تبظى التفك معنا بـ یوا Δر خضرنا جميل مرة بتعود شررنا wars Princess عود نام القدر Delta graspن لا destان لا يفسي ب Detual ها ذا يفيني ما بهذا نام الا سر ίας كانت ourselves من النار startup وممكن كده على فكره يعني ممكن كده على فكره ايه ده رقم قبي ده نجيبها نقوله بينا نقولها دي رقم مظبوطه بدلكم 68 هل في حاجه كده قلت كده رقم ما بيتشبعش ان ان ما هو دي ان ده 10 7 7 7 اضرب مقودات اضرب طيب على طلبكم كله كده كده احول الكميات ده لو دهكم في متمر Наступна ли Aufszaом Rawtober. Май entertain на р義никах, oiidity колаги ударів тобі жителів. nadenur на сенсу вfloдій начальник. На рас менеджерはは, подімок, grande в dates служби у нас? Это сер Nora Бахбарбарбарбарбвил Так, на рас equipo вам повешать? فعراب المنكولوجي طاعت عبد تنعاً من الملات دول بقيت لا بقيت, بقيت المنكولوجي ولا الهدف الهدف بقيته عندما الدنيا اتفقنا انها تنبوهي تنبوهي اتفقنا, اتفقنا اتفقنا ان المين واشتيمين يضغط عليكم ويقروها وملكمي بلاستكا وريكوا انزل خط الدب بتاعك في الدخول في الشقوق زي ما انت شايف الشقوق فالناش من البرهوت يكون بتاع قلبه او قطه والرصه في العكس بقى تعالى لي بقى ثاني حاجه تبين لي النهارده انت الفوكس بتاع جريج ده بسالي يبقى باقي الكلاسيكيشن مهم قوي قوي الداتا انفورنس إذا أجلت بالنسبة لتجنع تنصر معي أو لا، بس أول في الهروب فأنت أجلت في الكتابة نفسها في أستاذ حالي بص وإنك البراغيت مثل إلا فوران وذاته اسمه الطعوم طعوم بالإنجليز يعني ليه؟ الطعوم دوت يستطيعون جرم إيجا تستطيع الله إسمعها جرسية برسل يكسين يتسل. التعود دولت أصلاً من الفرامة بعضهم. التعود. أصلاً من الفرامة. يعني ذات الويد لو ذي موكشيلا أو التراتوكولس ذات ذات التعود من خلال قوة. يعني كنت قولي العلم التعود ذات البرغون إثم التراتوكولس أو ذي موكشيلا ذات الويد. إذا نتقل الأورجنازم اللي قولنا إسمهم شوية يبسين يا بابي بس يجيني الطعوم طيب إحنا جلنا طوان إحنا إزاي باعش لو ربطة مثلا ما يمجنبك عشريك خور ولا حاجة مربوطي لعليل أول ممكن لو ربطة عليك خور رصة وعديك الطعوم كنه؟ ومتقر لي بني آدم اللي يجري الطعوم بات لي بريد العسوران يقرسك ويجيبها في الطعوضة طب احنا نقل بنا من بعد ازاي الطعوضة؟ عطيب ما يجيب اللي علينا بقى مربوك عليك انت اساسا من هورديوليكس انهم ترامتا يقرسوا ويجيبوا الطعوضة مو هكذا معنى كلام ايه؟ من فارل فارل طعوضة انت اشرا عن طريق راد فريز طب من فارل من ادم؟ طب من ادم من ادم؟ النمار فريز النمار فريز ده اللي بيصير اتعرف ليه ايه بيطلق ارجانيزمات وسطاء وعاد لا البرموت لو عرفت انت طالعين طالعين وعندك طعوم في البرموت انا صح هوخد منك اورجانيزم اسمه يرتينيا بيستس ده خد اورجانيزم واحد واحد ده هو دي اسمه البرموت دور دايز في الـ communication بطريقه مهوله يبقى آلاف وآلاف بس الـ communication فين؟ في حته في جروف يقول لك في حته بين الاقسام ده والقسم بتاعه عارفين بالنسبه لنا احنا بين الاقسام اللي في سنتر موجوده السنتر دي عند البرجوت اسمها جروف ونتريكلس جروف ونتريكلس يكون ترابير بربوت بين الاثاثوس وبين الفرق بتاعته الاورجانيزم اللي بياخد البربوت بياخد له تك خالص ومداه مهوله في الفتره ديه والكتر ماجنيتيشن اللي بيحصل الفتره دي السمايه ايه بتقفل بتسد بيقول لك البربوت ده بيبقى بلوكد بليز بلوكد ليه يعني ايه قلت يعني البروفنت ريفلس اتقفلت اتسدت من كتر الاورجانيزمات اللي فيها معايا قال مهم جدا ان فقدت فيه لو جه انا صح وكان بينك حد الدم الدم لا يثقل معدته ولا يثقل معدته فثقل معدته الدم هيجي لحد الشراطه ديت ويوقف لو ده ثقل معدته بعدين السرطه دي ما أربع طول وهنا السسته هتبعدك الراجل فانت بيئ ركه الدم يثقل لحد الروجل تريكولس ادي اللي مهدته وندم راجع ثاني الجرحه بتاعه ونرجع ثاني كده وواحد حب الايه بكتيريا دي كانت طعوم دهوت دعان ما فيش دم هنا تبعته يسيبك وده خلاص صاحب ثاني والمطهر حق الدم الدم يوصل للبروفن تريكولس ويقف على كده وده المفروض يراجع ثاني في الجرحه بتاعه وواحد حب بكتيريا والكافة كلها في التعوض البردود ده عاني يقول لها رفاح الثالث وهكذا وهكذا البردود الواحد يجب لها في التعوض يمتين واحد في اليوم ليه؟ لان البردود ده عاني ده رسط الدم اللي بياخذ منها في القديم لدي معجده فبيسيرها بيكتب العلمي جانتها ما عمكش دمه ولا حاجة وان هو رفاح الثاني وهكذا وعمل ده ده البردود ده بيموت من الدورة وقال لها وقال لها مترجم قانون داعش في भारत دوله ساعات ساعات مهدره مهدره ان الفنكو دي كانت فلاكنيزيشن اتكت ودخلت كده من السوق بتاع البيروت البيروت بقى ساعتها بعد ما اروع صح برنامج جي بي كيش العروض اللي عمله ودخل الجامارين هانا اتنام لقيمة عبدالك ان البردوس بيجيبك تقول ازاي؟ ويقرصك ويجبك عليك ده اساسي ازاي اساسي مقرصك تدخلوك لكن ممكن يقرصك ويعملها عليك ويجيب المنازمة في الهند لاب اشتركك يبقى ده بيجي لك يا ساتر بتاعون الميكانيزم ايه الميكانيزم وارد يا ترى ده بايولوجيكال ولا ميكانيكال فراس ها؟ مش عارف طب في دورجيزم الميكانيزم ده لا بايولوجيكال هو ده لان هات اورجانيزم من عايزان الجذر ما هو لاكتر فيه اكثر فيه ده خطر بيه غير من شكله المهم ده ميكانيكال الميكانيكال في الخلايا ده الكلام هنا دايما ليه صفاهره ولا يغير ولا يزود لكن التوبولوجيكال هنا كده اذا اول مره بيجيبهولك ببارامتر وراجه المتغير ده وده ممكن يبقى على بعض اساسا من بين الطاوت їх бавіль plane машинах sharing та над ACE, а також ераї έ unos S플량. Ми злиhaltали одного с Рас'". Я думаю, що все черці не швидко впREE. Потім є 바로 восьмила, аби брюти та töіну от Rut на Останськорі, Млітфюти القوله من الجاوع يقولك يا سيبك من سيبك خالص الكوسه متراكم انت بقى كده تبقى عليها ركز يا بايكي بايكي عادي ممكن نكش يا موسيري اسم الدلع موسيري ال ام مطعم يوريين يوريين اولها ام دهات نقول يوريين تايفس بنحط معاها الكشك يا موسير وبعدين على السرور للمرض اسمه endemic chryphus وهم تقول بيكسيا طيب طيب ما طيب يعني ذلك تعمل اللي بيقوم بالمهمة ديه واردو وارد فري وارد فري هو اللي بيقل لك التهيسوس المتوفي للأول ممكن يورسك تعيب ممكن يورسك ترميلها عليك لكن عادات ان طريق العجوة لنا اللي بقى ترشم ده بيضرب وجع في فمك مريكسين البكتيريا موجوده في البادي كافيتي الدخله في الجرح بتاعه وعامله لك التهاب عندنا انفشن ها؟ ده فطر برضو وتراب راشف الكلام اللي بقول لك دوت يوفر عليك كلام كتير, كتير, كتير في البكتيريا يعني فايت البكتيريا فهي موجوده في الجرح الكبيره في تحت البكتيريا مين عشان قدر من ناقف الفلين ونقفرها كلها من ناقف الورجانيزم كلا؟ مبعارف ملاقف الميكانيزم مبعارف الورجانيزم اسمه ايه المولي فتراكترشن او الميكانيزم ايه مبعارف سياتح المرض اسمه إما كان بكتيريا الدزيزم عوضو في البلانيه دي وقتين اثنين اثنين واندين فاركس في المنسك ديزيز خدتها في التنم الأولاني يقولن المنطقر ممكن يل كان دودة برجوت من انتاج ديدان هل عندك صناعه ولا عندك ديوتا ضاوي باهين كمانينا لا بس صناعه ولا ديوتا عندك وعاد مين كمان عندك عندك مين كمان عندك وعند الفار يعني الفار طب ضاوي باهين هنا وعندك تتذكر ان ده بيقول لي باينه والديمو تعدى عند الفار فده فيه سوق بالمهمه والنمط فيه بالمهمه وعندي وعندي الفار روب المهمه ده بقى دي كان انا عندي كان عندي بس نمط سوق بالمهمه صح يبقى كده تبقى دي سوق بالمهمه خالص ما علينا حد فاكر الميكانيزم تتذكر كنت برسلي ولا كنت باكله ناك ناك عشان يجينا الدودة من الثلاثة هتاكه للبرز تاكه هو البرز اسمه عقل تاكه؟ ناك سيستي سيكوين هدود جاي بسيستي سيكوين تي زاي كواه يسمى زاي وانك لو واحد عين عند الدودة من دوج يندك مستوى بالعين ايه؟ الأجي الجيدة مين هياكل البيضه <تصفيق> <ولا> بقى <اللعبة> <تصفيق> في السطول؟ القرد ولا النهاردة بتاع بروت؟ القرد ما هياكلش، القرد الجوعان ده بتاع عادي. النهاردة بقى دي هتاكل البيضه وال... اللي في الدرج العالي. من جوه النهاردة بتاع بروت بيبدا اول اسستس في الكل. النهاردة بتاع بروت لما تبقى عضل عضله كده جوه سيت كورينج نقطه الاكل بتاعك نتاكله ورده جواس السلطوية بتاعتك تتاعده الجنازم دي ازيمة قدنا نتاكمل ان هو لاني ازاي تتاعده انتهى بلان دول <تكتشف> هو قدت من كلامي ان احنا عملين اتكلم على كل البلاغيت مع عادة واحد مين اللي احنا سايبيهم؟ <تكتشف> سايبيهم اللي قدت قرره يعني عشان مخيش كده وعمل حاسة عشان <تكتشف> شايب دي كده تسيبه يا عادة؟ لا عرب علينا يا عشان كباس مطنجة ايه؟ <تكتشف> يتري تعيش في الماتن القرن ثابت فيه ركز بقى معايا يقول لك الطاير الضميل ليها كده في برضه الضميل الحامل الحامل ده احنا لازم نكمل حمل اللي بين رجليك قصدي بي فين صابع دي الكلام يكون مظبوط يومين خايمه ما تكملش حملها الا لون صابع رجلي ازاي الكلام ده ثلاثه تقع على البلاد باب الطيور يبقى فين رجلك في الارض في الرمله دي او بتسند لك كده في الرمله او بتسند لها كده لك بقى زي السنيو ده بقول لك تمزه بالريش اوادات ديتريشن اسمها كده وتدراع كده منظره لا سنيو يا باشا نعملها ديتريشن وتدخلك في فين صابع رجلي صح هو بيرمي وريتي بالمنطاد اي اعضاء بتدخل جوه ده احنا تعمل ايه دي مثلا ده هترتحت جوه يقول لك ده ده تمص دمك يقول لك السمين الحامي جوه بطنه ضيق ده عاوز يكبر قرة تبص في دمنك معاك عشان بده يكبر ندخل كلها في طابع عليك ما على اخر سته تبقى معرضه للهواء عشان تتنفس ونبدا نص الزلمه ونص نص ولما تكبر تكبر والبرغوث الصغير دوت يوصل حجمه يبقى قد النحله يعني دي أقول إن ده انا بقول لك مثلا النمله في الاكين بقى تخيل البرغوث اه نسبه البرغوث للنحله ده حاجه يعني 20 مره او 30 مره البرغوث ده بيجبر الى قد النحله النحله جوه رجلك طبعا ده تكاثف طوله جامد كيش اكتشن و اكسس دا مش في واحد دا سلاح دا كثير دا كلين بشكل دا ناعم بسطة و ملاش طبعا الموجود دا عن الموت انطحن طبعا وشي انا رجع تاني انطحن دا كلماش سايت الانشين زي دا عمو البرز اللي موجود تين ينزل الجزء اللي معرض في الهواء اللي موجود دا تين ينزل في الارض ويكمل اللي دا سايت العادي مش مش كيف تتعبها شو بعدك وتجري ولو الدكتور في البيت اي حاجه لازم تيجي تمشي الاول وتفتح وتشيل البلوعه السوره ديه لا دي ما موجوده ولا الهوا تاخد ضغط حيوي والضغط ما تبقاش عايزه لازم تجيل الاول وتغير على الجهاز عشان تخف ونقول لك ايه بعد كده لو في حاجه اه بعد ما ما فيش مشكله لكن لازم تلبس جزمه Ку Terugальна коорті. АSenАйг кулā е вод, шухай забиває! Музика в Arduino, Щівать позитчай! С dissolуie diyормет perkgelessen, Zг 새로운 алболіл айтон check angels бог в rebirth remained important, Assistantен другий说 мені хвачком в Україні. М very very important يوم ما جئتاً بعد كلاسيكي ثالث حاجة كمين؟ كنترول ازاي سياسة كامل كنترول البلادية تلوه عقلية مريك النقطة عريفة من كل الروطة تنزل في الارض مريكا ملاحظة بلاتاً في الارض بطرار ايه احنا نقطة في الشرعة فلايك يا احنا نظف في بين لو في اي شوب بقى املاها في ال سبيس ممكن تعمل انت قصايص لو عندك كلب ولا قطه فلي نظف نظف ويده هاتك كنبه جنبك هتكسر برضه مش كده والزمن ده رايق قوي ليه كان مروق قوي بس انا عندي كنترول الفرامل لان هناك التعاون اللي ال ذات اللي اللي دي بتاعها تصل ال يعني الامراض الخطيره جدا اللي بيعملها ده في فبانه بتتخلص من الكران مثلا في شكل عشان تمنع تعوض البدن تموت الكران الاول ولا برانيت الاول وانا طبعا ما في الاول ها الكران يبقى انتوا كده براش ده انا الدكتور اصلا طبعا لما حرق الكران كلها مجاليتي بق عليها تعمل ايه؟ 50 دائج نحطت علينا احنا عمزين نواباء ملتقاوزين حاصلت عمزين نواباء بنتقوم في لندن لما هموضت الفنان كلها انت بقى مصر وتريد ان انت الخبير ويهت المسر ما تغوزوا لح تجدت الاهو والله لانت عمزين, عمزين روحا تغوزين ألم. هذا ما اعلم مجيب الانتبار جدا تنوالين اولا تبخاروا تبخاروا لابا انت بخاروا تبخاروا تبخاروا تبخاروا تبخ فان هاي صاحبك طبعا ده هاي الطائره يجي لك اوعى تنهوك وانت تطليين يجي عليك ضغير وانت تصلي اوه مهيك ديك صحيح لبقا تنهوك مبتا مخضر وانت تنسي بقى تنهوك طبعا ده ديك تنسي مهيك مع بعض تخلي بالك معايا والكلان ديك اكتر اماكن اللي بعاشة فيها اتحذك في السكن البيت هنشق السفن الفران بتاني في الاكل كتير وروز ومثال الفران عايشة بيت حياتك هكون له في السفن دو عشان كده بيجي يسألك باركو في البكتيريا و في الزهرة و في الكمبيونيتي 15 الفعون في مصر اكتا يقوله لما افتتحشنا على قناة سويس قناة الظروفة تحنيها في السفن تيجيلنا من كل ما اكتا ماليالة فران و انا ينور كل فارما عارف عقوم يجيلك في الملك لاملك عمالنا لاملك فعون في الملك اعلم لما قلنا كاتبش كنت هتعمل ايه؟ المفروض في الصفر تحط سم فرين اسمه وفرين تحط الفرن والفرين طبعا تمام انت وقال بلان كده؟ لما استخدمنا الهبرت جيتك حط ثلاث احمر في الرياضه تعالى وجمعوا تصرفوا عادي مش هي مشكله يعني في حاجه لازم تفهمها ولا تصعون دخلنا في الديزين ايه كانت لابو الدزيز؟ كانت لابو الدزيز، كانت لابو دي كده معنى انا فيه ويعني ايه؟ في المسكيتو سيضطر ايوه؟ ايه يعني حاجة وباء لازم ننالو حاجة صحي ايوه؟ تقولك سمعنا في حم الصفرة اول درس ديرو كيبر كانت لابو الدزيز يعني ايه؟ يعني ستت غالة منطقة اشتوائية برغبات؟ طعم بالايد فوق الدورصه تقريبا من قبل سفره وطول البلاد قبل ما سافر تاخد ايه تاكسي تطعيم في حضر صحه هنا الامراض اللي لازم فيها حضر برده في نفس الكلام الصعود هو يدخل بلاد الرسوله اي مسافينا داخله قناه السويس لازم فيها حضر عليها تعالى تو عبدك نص قناه السويس كده في اختبار ده الاسبوع الاول هي ترى بيستخدموا الحاجات اللي هي تصوير طين ما بيعرفوش عارف ايه تشغيل ده صحيح ولا لا كنت تدخل لك صفر لان التعويض كانتنا بقد ايه غلط يعمل لك وقت غلط لازمك تحجز على تعويض حجز صح عارف ما خلي بالك بقى معايا ان الكنترول هنا مهم جدا جدا جدا الاوضاع حاجات موجود في البرامج presentation, а? Меха в colі will inequ Life Labr petруго. walіто… Кида на Такنا Филавна, aiRців ти г headphone угоди. Нар physical choiceProfопець, Андр гада. Наб directи в екімпний winner اول حاجه ناخدها انو نوره اللي هي لاوز لاوز لاوز عن مين؟ ف؟ الامر ده مفرد ولا جامع. جمع؟ جمع المفرد ايه؟ لاوز لاوز مفرد نوز الامر عندك تسع كتابات عرفت في اي وفت جنان النوم بتدي اضل يبقى ده كومبليت ولا انكومبليت انكومبليت ولا هو كده مش كده يعني النصف هنا مشوريا هنا شكل العضو توبولوجيكال المهم مش هتحور عشان بتدي اضل ولا ايه هيكوا بركتس وسكس اورجانس بتاع المول كده اسمه انكومبليت متورن عندك ثاني نوع من الامر عندك فيه هيبلاوس فيبالانس في ديوبكراس في في ثلاث انواع من الامر اللي علاماته بتدل على جسمك اسمه جيبلكلوس فيومايلس ده جومن يعني عمر ما جاء الامر ده على اي حيوان ودي على كده بس ده خاصه ده خاصه جيبلكلوس جومايلس كابيتس اللي هو الهد لاوز كوربولت اللي هو الهد لاوز اللي هو الأول واحد فيه اللي هو الهد لاوز العامل ده طبعا اعتقد ان انت شواله عرفك من سوق يكون عارزة خاصة تقولك يتحقق وعني انت شواله عرفك من سوق هل هي عندك انت عارزة جندة او عندك طبعا الديكروس يومي اسكابيتس هتلاقوا اديته كده لو انتم عارفين المورفولوجي بتاعه مش كده عندنا بني ممشمس صغير كده راسه صدره بطنه وينت فاين جسمه وينت فاين الصوره بيطلع منه 3 بلز اوف ليجز في سترونج وده اللي امال يتميز ان رجله قويه جدا <تصفيق> انا قاعد بيورق قوي جدا جسمي مش ماشي بالنفط كويس تجيب نفط في الفلانة خالص اه ده انت تجربوا فمش فايده ليه ليه الراسه دي ليه كده ماشي كويس ليه يعني ها انو النفط ده انا برض النفط ده النفط عشان ده منور فبجد ايوه لو لا ده النصير من عند ايه في الفراغ ده اول حاجه في خطر في الترم الثاني اول اكس وبرادايت اكس 2 اول اكس وبرادايت تاخدها اغلى الامن قرنا في ساعتين باشر الامن على راسك مش هسيبك بقولك سمحتله ان يكون له راس خلاص بقى خطر اول ما هتنزل عندك خالص لان لو وقع من على نفسه هيموت هيبقى انت جبتوا كلها راسك كده ما تقدرش انت الارض ما تقدرش والخ واسع نفسه تماما اجي وانا مبسش شعور فرنه في اكتوبر جاي ده تمام هو قال لي يمكن لا حد شاطر يقول لي فدا مين الجميل ازاي انا دفنه انا بس كنت عامل في ميلتي او نوت نوتجن الميل لا فر ثاني الميل عنده اوليجا فاين لاين ولكن ايه هو؟ طب دي دي العلاقه دي حتى في التحليل دي نحط نقطه اكثر هذا يبقى واد الليز عند التوليف تكون قوه واحده زي بعض عند الميل اول رجل ده هيفتح اقوى من باقي التنين تقول في الكتاب ايه؟ ولا في الكتاب السوبيا البروسيس كيف بيصير عامل ميل في اول رجل ولذبر ماشي رجل هون انت كده ضبطنا ليه ضبطنا شوف بقى بره دي احسن ايه ويسنع عطينا كده با اخوة مشتيره صحيح الملمين اول مهجنا عطلو نهايتها التبتل البروزس ويجيلوكت ما علينا كان دا مريمه ليه عشان لو جالك تبغاده ليه زي اكتفادة الملمين من توليك ديت بيس ويبتاع الاكتفادة اكتفادة اكتفادة اجلوكتون مين؟ مين؟ مين؟ مين؟ اعلم؟ ده اللي يهمها كما تخلصي البطنة بيقول لك كمان الحجز ده ما انت شايف اهو بيطلع الفارس الفارسي بتجنف بسم الله هيا ما انت شايف ما علينا <تصفيق> الام ده مكلمة فراسي بالكميل الواحدة بيضيط يوميا 12 فايرة بتجنفها بشارك بسامر يتلزأ وجد بجاعة تسجد عشان ما يقع شيء وما ده بيتها بقى خلاص تعالى؟ فاعتنا يا شعرك كده عايز في الحاجة فيه بقى كده الزيارة تعالى؟ الابلاية الوحدة بتحط بشعرك اثناشر كده بالشكل ده بتلزأ بعد شوية البيت ده هو تلزيش مجيب ها؟ جميل الناس ده ده زي حضر بس المكلمة كده نطلع رجله شكل القدم فتينين فيصص رجا رجر بقى يبقى على في لا ليهم الثلاث غايب عندك في لو عندك واحده بس ما ترقص ولا حاجه ثلاث اسابيع لازم عندك غايبه بالشكل ده تمام لازم باليمه ايه انت لا سائق لازم تعرف ان هي انكويد ليكي ده طولس تقعد ثلاث اسابيع طرعت ان واحدة نجيل اتنشر طرة اللوم نشوف الكسافة اللوم تفصل لها كلام شهر وشوفتها على نفسك واحدة رأسي بص بقى معايا هنقول لي ان دو اكتو فرسايا فرملن شوف بقى الاهمية الطبية عندك بقى تغيب لك ايه انا نفعل اهمية الطبية انا نفعل اهمية الطبية وان لها تنزيز فرقه من قربوري سبال لوس بص بقى معايا كلهم هتجاوز <تصفيق> الجاوس شكل البار لاوز بالظهر والخروج كده شكل راو بيخلو اربع حجات وراجل ان انتم مسككم ذاتي ممكن تعرفوا هذه الصوره بصرا معايا اقول لك انت الجاوي مين في ولا عراصك اللي مثل وصل البادي لاوز دي <تصفيق> <تصفيق> ويقول لها تقسد هتاقول فرس فين اتبريك من هيه لوس عرامك انه من بان لوس هنجيت مال فين اقول فرس بل التاني دهك دهك هاجات قعبة جدا ويقول لك مين اله اغمى اغمى اللي على راوطك ومتعرض للشمس ولا اله مستخده جوان هيسمك على راوطك ومتعرض للشمس بلو اغمى صحكا جدا طيب فان و الواتف مين اللي اكبر في الحجم اللي بتغزى على راسك بس ولا بتغزى على جسمك كله يعني كله. على جسمك كله انها روش اكبر رابع كيف و اله مين عنه الانتنة اطور والصغير انه على جسم على راسك ولا كبير انه على جسمك كبير كبير على... انت و كيله اربعية تأربع كرؤية وصعبين آبا صورات بورو مجدد مجدد <تصفيق> مجدد <تصفيق> ولمنزل هلأ هي مجدد مجدد كمان فالي برسي اكتب لتبع مهيب اكتب لتبع مهيب افضل البيان تتكيف تمام تبعا اكتب بالمناسبة البنية لوز هشتولك انه تمتخين عمليه انا عارف ان احنا ناسي ان احنا ناسي فعالنا عارف ان احنا ناسي مجد خلاص ما فيش مشكلة لان ما فيش مشكلة فيها فتعنا كسف جنس جانبا اوو اقول لك جديد ايدون اقرب اهوها اتفقنا ان شاء الله حضرتك شفت جديد التخانه في جديد جديد انا الموضوع ولا حاجه بس جديد حاجه الموضوع كده